وفدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وفدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين